اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيه ولك الحمد أن ترف السماوات والأرض ومن فيهم لك الحمد أن تخارق السماوات والأرض ومن فيه لك الحمد أن تلحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق ودينك حق والقرآن حق ومحمد النبيك حق والجنة حق والنار حق لك الحمد لا نحصي ثماء عليك أنت كما أثميت على نفسك اللهم لك أستمى اللهم لك أستمى اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصلنا وإليك حاكمنا وإليك حاكمنا اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك حبد وكلنا لك عبد اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستغفرك ونتوم إليك نثني عليك الخير كله نثني عليك الخير كله نسني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخضع من يفجرك اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا فانه لا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 مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فانفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخرف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا يا مولانا يا رب العالمين اللهم في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر العظيم في, هذه في هذا المسجد المبارك في هذا الجمع المبارك اللهم في هذه اللحظات العظيمة الثلث الأخير من الليل إذ تتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يريق بجلالك الكريم وَنااد في أهل الأرض هل من مستط فطله هل منِ تائب فاتوب عليه الله مغف لناذُن بنا جعين الله مغف لناظن بنا ج الله مغف لناذُوا بنا جعيم الله مغفل لناذا لنا بنا كل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 تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل مواليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت وتعالي وتعالي اللهم هم لنا عملا متقبلا يقربنا إليه يا واصلات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 واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما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 علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك من كل ما سالك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وعبدك اللهم انا عبادك اللهم انا عبادك اللهم انا عبادك ابناء عبادك بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضارك نسألك يا مولانا بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء قلوبنا وذهاب أحزاننا ونور صدورنا وقلوبنا وعقولنا ووجهنا اللهم نور به وجوهنا ونور به قبورنا ونور به سراطنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخالنا اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده اجعلنا من الذين يقرؤونه فيرقون لا من الذين قرأوه قرؤوه فيشقون اللهم يا رب العالمين ارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنها يا كريم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا وجع واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك بسخطك نعوذ بمعافاتك Men are cake. وبك منك لا نحصي ثمان عليك أنتك ما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة و بك من سخطك ومن من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة و بك من سخطك ومن النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إن أجسادنا لا تقوى على النار يا مولانا حاشاك أن تعذب قلوبا عبدتك وآمنت بك يا رب العالمين اللهم فاجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار اللهم يا رب العالمين يا من وسعت رحمته كل شيء أرحم الراحمين خير الغافرين ذا الفضل العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين إلهنا اغفر لنا ولجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صروا إليه اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اغسلنا وإيام بالماء والثلج والبرد ونقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين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 إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا مستغفرا إلا غفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين ولا مظلوما إلا أنصفته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا داعية إلى دينك إلا وفقته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا العالمين يا الله يا الله يا الله الله يا مولانا يا رب العالمين الهنا مولانا المؤمنين وليى المتقين ناصر المجاهدين ناصر المستضعفين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم أعني بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الجهاد والمجاهدين واخذل من خذل المظلومين المستضعفين اللهم يا رب العالمين رد أمة محمد إلى دينك ردا جميلا جميلة ردنا إلى كتابك وسلت نبيك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم يا الله رجاءنا مولانا خالقنا فاطرنا راحمنا أكرم الأكرمين يا من لختخفى عليه خافية يا من يرانا ويسمعنا يا من يعلم جهرنا وسرنا حالنا وضعفنا نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا نشكو إليك حال المسلمين نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس أنت مولانا إلهنا ليس لنا رب سواك فيدعى وليس لنا رب سواك فيرجى تأتيننا الى قريبي تجهمنا ام إلى عدو ملكته امرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا لباني إلا أن عافيتك هي أوسع لنا اللهم نشكو إليك مساجداً هدمت وأعراضاً انتهكت وحرمات انتهكت ودماء سفكت ونساء اغتصبت ومساجد, ومساجد هدمت ومساجد هدمت نشكو إليك طف قتلت يا رب العالمين يا الله يا الله كل المسلمين في كل مكان كل المؤمنين في الشام والعرار في فلسطين ومصر في كل مكان اللهم كل إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احق اندماهم واستر عيوبهم وامر روعاتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين مولانا يا الله كل اخواننا في غزه يا رب العالمين اللهم كل يا رب العالمين اللهم كلهم عولا وناصرا ومعينا مدهم بمدد من عندك اللهم أعن رايتهم ووحق صفوفهم واحق اندماءهم اللهم احفظ قادتهم واحفظ مجاهديهم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل منهم يا رب العالمين اللهم بارك في أخوتهم وعتادهم وسلاحهم وصوبها على رؤوس اليهود اللهم يا رب العالمين نشكو إليك ظلم الظالمين وعدوان المعتدين وإجرام المجرمين نشكو إليك العملاء والمنافقين نشكو إليك حكاما مستبدين نشكو إليك إليهم جميعا يا رب العالمين اللهم أعوان اليهود أتباع اليهود أحباب يهود اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم قتلهم بددا وا ت منهم أحدا لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في ديارنا غاية واجعلهم لمن بعدهم ولغيرهم عبرة وآية يا رب العالمين اللهم رب العالمين اجعل عارهم بردا وسلاما على المسلمين يا رب العالمين اللهم استخدمنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا استخدمنا لنصرة إخواننا ولا تستبدلنا يا رب العالمين نسألك مولانا عيش السعداء وموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم كان سببا في اجتماعنا هذا ذاني هذا المسجد يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واعلم ذلهه ورفع درجته يا رب العالمين واغفر لجميع موتنا وموت المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجيراننا ولأقاربنا ولألسبائنا وأصفالنا واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين أمرتنا فاستجبنا قلت ادعوني استجب لكم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد عليك التكلان يا ربنا قلت وقولك الحق واذا سالك عبادي عني فاني قريب يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب اجب دعاء لا يا رب العالمين طرودين اللهم يا ارحم الراحمين جينا باضاعه المزجات فوف الكيل وتصدق علينا يا خير المتصدقين لا تردنا خايبين لا ترد ايدينا صخرا يا رب العالمين يا ربنا لا ترد ايدينا صخرا لا ترد وجوهنا يا وتهى في وجوهنا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا كريم فاعفو عنا يا كريم يا رب العالمين كما جمعتنا هذا الجمع العظيم اجمعنا جميعا على حوب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأسقنا من يديه الشريفتين شربة ثنيئة لا نغمأ بعدها أبدا مولانا صل وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين